وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا عليه فلتتق الله وليقل قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم nara وسيصلون سعيرا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 114. ولأبويهم كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد 115. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس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 الله. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا